ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يَفْرَحُ المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواءم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مثنا تضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رتقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 ومن آياته أيرسل الرياح مبشراته وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من صبليه ولعلكم تشكرون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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَاللَّهُ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ